كل ده الأخذ أيه والأخذ المصدر وهو وفد وخذ بلك هذا الوفاء لقيمة له لا. لأنه خطع الوفاء مع ربه جل وعلا لأن الوفاء دائما مقابل للنعم إذا ما أنعم عليك الله عز وجل فهل هناك من أنعم عليك نعما مثل إنعام الله عليه في حد هو الذي خدقه فسواك فعدمك هو الذي رزقك هو الذي أنفاسك بيدك هو الذي يحييك في هذه الدنيا وكل شيء بالنسبة لك ومع هذا أنت تكون غير وفيد مع هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى ما ماذا ينفعك الوفاء مع الناس ليس هناك من أنعم عليك للإفضاء بهذا الهدود عندما رأى الناس تسقى للشمس للدولة خل ألا يسقى لله الذي يخرج لي الخبء الهدد يستحي أن يعبد غير الله لأنه يضرب بمنقاره قاره الأرض فيخرج له المخبوق من الرزق الله فيأكله والهم بقى عندهم معروش وعندهم ملك عظيم ويعبد غير الله عز وجل أنت يا لو صنع إليك إنسان معروفا لا تنساه فكيف بالله الذي خلقك كيف بالله الذي يحفظك هذا ألو أعلى الوفاء والوفاء مع من هو الوفاء مع الله والوفاء مع الله قال فيه ربنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أجدوني هذا فراغ اللي لتعبدوا إيه الشيطان لا لكم عدو فاتخذوه عدوك ما أنت بقى ماشي مع عدوك وصيب حبيبك تخيل بقى ماشي مع عدو صيب مين صيب حبيب سبحانه وتعالى دا الله من أجل كأن أخرج الشيطان من الجنة والله من أجلك أنت أسجد لأبيك الملائكة وبعد هذا تدع ربك الكريم من أجل الشيطان بل الوفاء مع الله دي يا أخواننا موضوع طويل جدا أنا فيه بالتفصيل لكن في ورد وفاء مع الناس وفاء مع الناس على حسب قرب الناس بيديك بل إنه لبقى صلم علمنا الوفاء حتى مع الحيوانات تخيل ده, ده حتى مع الحيوانات في السيرة كده يعني أقول لك جاء جماعة نوكل وأخذوا لقاحه صلى الله عليه وسلم لقاح النبي يعني نوق النبي نابع عنده كده كان لقا كده فجاء جماعة للمدينة لفاستوخموا المدينة لأن هم كانوا أهل بادية وأهل البادية عندهم مدن عبارة عن شيء واخر وباء هم خدوا على خدوا على البادية المنطلقة المفتوحة وأشجار البادية بقى والشياه وكلام لكل فهو بنزل المدينة استوخموا المدينة فالنبع السلام أمرهم بلقاح يعني نوف أو كذا أو كذا أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حديث البخاري ولهذا بول الجبل شفاء ولبن الجبل شفاك بيلي لك فلما شربوا من ألبانها وأبوالها وأبوالها سمنوا وصحفوا واستاقوا الزود اللي يعني وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ما كانوا كده شربوا اللبن وشربوا البول هذا والشفة قال له حصلهم باه سامنوا با وصحفوا باه سواد طب يعمل الان نجلة ده ياخدو الابن ويقطو الراعي رسول الله الحافظ واخدوا معهم امرأة هي ام الظهر زوجة مين باه سيدنا أبو ظرر أخذوها المرأة معهم كأسيرة معهم شوكنا أبو ظرر المرأة في المرأة الفاتحة لما ضمن مين ضمن القاتل مخبأوا المظرر دا هنا للا عكس موت أبي ظرر المرأة الصاكرة حصل معاها عكس موت مين أبي ظرر فلما أخذوا المظرر لكل ما نزلوا في مكان ينامون المظرر في منتهى الزكاة تريدوا أن تأخذ ناقة وهميان فتعود بها للمدينة فالناقة تصدر وغاكلة فصوت فتصبتين. فراحت للعضباء ناقة الحريب صلى الله عليه وسلم كانت معاهم ببطر. سوف المجدد خلقت لهم معاهم كمان. والعضباء هذه كما روى البخاري كانت لا تصبأ. ابدا. كانت العضباء الرضاق فجاء اعرابيهم على قعود له فسبخها فعرف ذلك في الصحابة. فالنبي قال حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضع يعلمون مش حتى يسبع على طول ولا حتى ينتصر على طول ولا حتى يمكن له على طول يا حتى المسلمين يا أخي لا يمكن لهم على طول تخيبا تكون خلافة ثم معرفش إيه ثم خلافة ثم كذا ثم كذا ولهذا مطلب المسلم هو الجنة لا غير يسعى في الدنيا لكن مطلبه الجنة عند الله. فراحوا كده خلاص مشوا في مزار قالت طبعا نخ نخم أتدم على القد فقامت دون أن تصدر شيئا فرأتها جلولة مش كده تحتيها وأسرعت نحو المدينة فلما اقتربت فرحة قالت إن سلم من الله إلى المدينة لاتبحن هذه الناقة نظرا لله عز وجل عزيزة تعمل قربة مع الله ناخدها اتبحى نذر لله عز وجل فرحت المدينة الصحابة شافوا المذر وشافوا العباء قالوا العباء العز شوف الحب يا اخواننا اخذوا النافقة الى صاحبها صلى الله عليه وسلم خلصنا على مرشان لما خدوا النافقة الى العز سلام كن مذر باصط مش رحتم يا رسول الله أعطي النقل قد نظرت أن لله بالنجاة من الله عز وجل يا فقال بئس ما جزيتيها ذنحريها النجاة الله عليها بئس ما جزيتيها لا وفاء لنذر في معصوية في الله ولا في علم بقى الصحابه مفيش وفاء في المعصية شو حد يقول والله انا انا ظننت اني اتحبس ده قول اخويا غلط ثبت وعازي يقف ده بالنذر وما يخلفونا يا ولد فين انت ويد سجاره ويا ما اعرفش وزع سجاير ويا ما اعرفش كذا ونظرت يناف على كذا وانا والله العظيم حيلف لاضرب الهامين ولازم اضرب الهامين لازم طبعا الراجل حلف كل من حلف على باطل لا وفاء له وان وفى به فهو آثم عند الله يوم القيام لا وفاء ابن في المعصية ولا في ملايات ابن آدم مش تقول لي ما عرفش انا ها وان دار تهابي ما عرفش الى اصلا لله يعني اوصل اللي انت بما تملكه امن موجة زيتها. تلحليها النجاك الله عز وجل عليها. تعرف عمل زيابا موجة فلجابا. لكن حاولت نفسها فيها الاوثياء وفيها غير الاوثياء. زي البشر بشر. ولهذا بلا ضرب الله المثل بلا عنكبوت. لماذا في القرآن? لماذا هو اوهى كان نرى عن كابود عباد ضعيفين، ولك وأوهن البيوت استقراراً، وأوهن البيوت أخلاقاً، ولكن لك العنكبوت بيت كل خيال. تخيلنا، الأمثل عن كابود إذا أرادت أن يجنيها ذكر عن كابود، إلى تصدر له رائحة طيبة. كم رجل؟ منال زوج شو؟ ومن عيال واسع. ناس بالك. يقول فإذا إيه؟ فإذا ما قضى حاجته. اعطته مكان هذه الرائحة سمًا فقتلتهم هي موت قلوا احد منكم عن تغير هيروح في دارك تغير في دارك مهما تجريحة طيبة وعدها ربينك هلنبعين وهنا يا خالي لك يقول اول البيوت بيت خائر بيت لا, لا فيه لا امان لا العسبة يقول لك الكلب عرف بالوفاء حتى أثنى حدهم على أحد أمراء العبزة قال له أنت كالكلب في وفائك طبعاً لو حد مرضى أنبيات الأخ دا يعني وإن كان طبعاً الناس رفعينون غلط يقول أن دا الكلب يعرف فقال يا أخي يلهس أو يلهس دا ما ترى مثلاً في له في الكلب مش في أخلاق الكلب وإذا ولكن الناس تعودوا عكس هذا مثل المثال برضو كانت حكمة عربية كما فعلت لمنطرح والنبي قال لها بيئسة ما ايه ها ماذا زيديها يقول لها كان لرجل فيا رجل كلب لا يتحرق رجل عنه كان من نتاعي لحفار فجاء كلب كبير وعروس فقال لبن يا ابن كلب لا اصلا نتابتي وليش اي لازمة طيب ماذا نصنع حال يا اخي ابن المقدر وانا اخرص منه فالشاه تسمع كلام الرجل لولد فالشاه معاشر الكلب سمين في الحوش دخل الكلب فرأى الشاتة تبكي لما تبكي؟ قالت له سمعت صاحبنا يريد أن يقتلك غدا فالكلب قال وماذا أصدع قالت له أنا فكرت لك في النجاح عشر عاشو ملحبان ولا ولا باسم مباراه أي حاجة قالت قال وما النجاح قالت له سوف أفتح الأبواب لي وخرج المشيح اللي بقيمة طبعها على برد طيب وبعدين وقام لك الباب وانت بس اطلعين بح كده ربع ساعة مطاز طيب وبعدين اللي بقيمة يمشي على الغير لان عايز تبقى يمشي على طول طيب فيخرج الرجل وابنه فيصع على صوتك فيقول وضا الكلب يا شو عن النحلان لصور اللي اللي اكوان يحدش يتعيننا باللهي وفعل عمل خطة محكمة وطلع الرجل دي الكلب بينبح ويشاور له بجيل على قصر يؤدي للغير جير جابوا فالولد الرجل قراد مجد وقال شوف كنا نخسر هذا الكلب الحال يزعيجنا عن فاضي ما ينبحش اللي عند الحرمية فماذا نصنع؟ وقال نقدم له هدية برضو والشاه تسمح قال ماذا؟ قال نسبح له هذي الشاه فالشاه بدأ دخل الكلب عليها فراءها تبك قال ما يضعيه الآن خلاص نجان الله عز وجل قلت له لو انا اتكلم مع ابنه وسيزبحونني لك قال له وحدش ايك حد, حد اثنان ويزبحون قلت له ما انت كلب ودي كلب, كلب وبيت الكلب ومما الكلب قلت ايش المدالة واخر طبعا الكلام الشيء عكس الواقع الشيء يعني حتى كما يقول المسام في كتابه يقول لما خرج الحارس ابن صعصع يوما خرج يوما وكان له نذماء يجلس معه فتأخر واحد من نذائه يجلس وكله معا مستكبلين معه واتفق مع مراد الحارس ان يزني بها في هذه الليل والرجل مأمن لصح فلما خرج وإخوانه يخرجون معه جاء الرجل فذنر بمرأة الحارس ابن صعصع فالكلب ينظر للرجل والمرأة يزغي ويتعجب كيف يزغي الصاحب بمرأة صاحبه ويخولنا الكلاب لا تزغي تخيل تخيلنا ولا يزغي في المخلوقات إلا من أبداً ولهذا جريمة كبرى أن تعتدي على حرمات الناس شوف أنت الكلبك الكلب هم الكلب لما, لما تقارها صف من الكلاب كل يوم ولا والحالة. طبوا بعدين كل حريص على امن وقعها. فاذا وقعها واحد الرجع الجميع. ولم يوقعها غيره حتى تلك. يعلم بالغريزة انها صارت محرمة عليه. طبق سنتعي. لو اندخلت بخرة عند فور. عند فور. ماذا يشم فرجها اولا. فان علم انها سبقت من غيره. وتم حمل في بطنها لو قتلته لا يصعد فوقه قضية عنده حزمة صارت محرمة عليه ولئذك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغرف الأضل والأنعام لها غريضة والإنسان فطرة لأمور. لكن لا يصفى الكلب يتعجب كيف يزن الصاحب بامرأة صاحبه أم اذا بالكلب يهجم على الرجل والمرأة وهما في هذه الحالة فيفترسهما افتراسا يظل يوزغ فيهما حتى قتلهما عاد الرجل الى بيته وجد المرأة مقتولا والرجل صاحبه مقتولا والكلب ما زال يكشر عن انيابه غاضبا فنظر الكلب وبكى وقال ما زال يحفظ حرمتي ويصونني ويحفظ عرسي والخليل يخونه فيا عجبا للخل يهتك حرمتي ويا عجبا للكلب كيف يصول نعم ما زال يحفظ حرمتي ويصونني ويحفظ عرسي والخليل يخونه فيا عجبا للخل يهتك حرمتي وَيَعَجَبًا لِلْكَلْبِ كيف يَصُولُهُ انظر يا فنعرف عشان قد ان قالب به قالب به وفاء أن تكون وفيا لصاحبك وفيا لصاحبك النبي يقول المرء على دين خليده والخلّة يا خلّة جاءت من القرآن الأخلّاء يومئذ من بعض الأخلّاء إلا المتقين الأخلّاء عارف عنه في الشر أو في الخير اسمه الأخلّاء خليل يعني ايه؟ كل فلان خلل أصابع يعني أدخل بعضها في بعض كده يعني أن يجب أن يكون الصاحبان متداخلي وإلا بالصحبة على دين خليله ولهذا قال الوفاء للصاحب الوفاء للمسلمين الوفاء للخيص تدعي أن تفرح لفرحهم وأن تحزن لحزنهم وان تتألم لآلامهم. ما يستجل ايه اخوانا? في ايه? في طاقفة? واتاني? حدها في حديثة? طراحمة. حد حد ايه? وايه كده? شحنية. وتوجدون كما تقولين الجسد واحد. جسد. جسد واحد. يبقى أمة واحدة. ان اتكلموا القبائل بعدين لك الوفاء الان الوفاء, الوفاء للخل والصاحب الوفاء للصاحب يا اخوه له علامات من هذه العلامات ان تحفظ اسرار اخيك حتى قالوا قلوب قلوب الاحرار حدود الاسرار وقيل لاحد كيف تحفظ سر صاحبه قال أجحده وأجحد أني أجحده أستره وأكفر أني أستره يعني ده حتى عن نفسي حتى عن نفسي الممكن صاحب صاحبه مع رب سيه وبعدين ينقلب الخالي يحصل عداء يتحول بقى إلى كاشف الأسرار ده اللي عارف عنه اللي محدش عارفه ده اللي عارف خصائله ده اللي عارف صفاته ده عارف كل اللي فيه هذا احضر ايه, ايه? عدوك مرة واحفظ ايه? صاحبك الف مرة. ربما ان قيب صاحبه الصريخ وصار اعلم بالمضرة. يا اخواننا الصحب انش في الله. انما الصحب في الله. والهذا كل صحبة غير الله مهددة بالانهيار. ما كان لله دام. وما كان لغير الله. من الفصل. لا يا دوم ابدا. ان ابدا. في اقل الامور اعكر الصحب. ده قلنا شبع يقول الحر مراعي ايه تقريب؟ وداد لحظة او انتمى لمن افاده لفظه ده الحر ده ده الانسان الحقيقي ولهذا ايضا من حق الوفاء للصاحب من الوفاء للصاحب ان تنصحه ليس معنى هذا ان توافقه في كل شيء نجد ان تنصر اخاك ظالما او مظلوما طبعاً تكون عزين التخذ على يديه هو ايه وهو الظالم قولي لا غلقت الان الشافعي اخوة كان يعرف عنه وفاؤه لكل من عرف وفاؤه لكل من عرف وعطاؤه لكل من لم يعرف وكان يحب المال لا المال وانما لينفقه على الناس وعلى الناس وعلى الناس وذات مرة جاءه رجل من الناس يختلط منه قردا ولم يكن عند الشافعي مال فاعتذر إليه وقضى الليل كله يبكي أنا معندوش أصلا يقول يا له فقل على مال أجود به على المقلين من أهل المرؤات إن اعتذاري لمن جاء يسألني ما ليس عندنا من إحدى المصرفات تخيل اعتذاري ما ليس عند? اعتدر ما عنديش كيف من يعتدر وهو عندك. يقول لي عايز قصده. يقول له الله اردنا معي ان ارضى عشرات جنيه. يقصد معي عشران. طفل. امعيش هناك في احدى. من فنسل يحلل. نحن احنا نخلق انا نعارض. اقول له هم انا قصده هنعيش لك ولدني يا اخي اباته في التفسير. يقصد معي لك ويحلق ارحل. ما لك معرفش عارف ما معرفش ايه. وقل لك عايز تصحب واحد بتعملوش. ما رسحوا عليها ما عملوش يا عزيزي اوه على الشبكو في الجارة طواخد بالك اوه على دولة السلف حتى تدوم الصحبة ان شاء الله ما دامت بك الله ما ديشنا في دولة السلف ولا دفعين منفع ما هصعبك على طواخد بالك فالصحبة على عظمتها كن في علاقات وانت انتفع مني وانتفع بك وانت وطيني ووطيك كانت ضاراني رحمه الله من التابعين وذهب كل كنت اذهب باخر لي في العراق فاريد ملى فيخرج لي كيسه كان كيس زمان النهارده خزن ما شاء الله خلاص فاخذ منه ما شئ فذات مرة قال لي كم تريد عايز كام يقول فعدت ولم اخذ منه شيئا إذا سألت يا أخاك مالاً فقالك أنت ليه أو هذا المال فقد ضيّع حقك هو خالوا ربي يا ربي لما أظهر شكعة على بيض ورخ بالك ومضي مراطاً وإيش هديك معرفش ابن عمّد لأ ده مضي مزهر مش, مش قرب وإن كان عجب لا يا خواني شوف أنت, انت بقى لا لا مش معناها مش معناه ان احمد عملش ولا يزنس ولا الشريك او الشريك لا واستحابه كان ان يبحث كل منهم عن شريك في التجارة. مع انه عند رأس المال بماذا قال صلى الله عليه واخره انا ثالث الشريكين ما لم يخر احدهما صاحبه فان خان خرجت من بينهما يعني وحدية بقي مع نفسه لا مع فلان ده ويقول ويقولني اضمنت ان الله ثالث لنا. ربنا ثالث لنا. ان الله الرسول دعا لأحد الابناء الصغار بالبركة في رزق. يلقى ابن عمر وابن الزبير كان يخلنا السفه يبحثاني عن هذا الولاد. وقال تعالى اشركنا اليوم في صفقتنا. وقد دعا لك النبي والبركة. بس معنا بس امشي معنا بالتالي ميغنش حال خالص ما عمدش فلوس دعا له من الباية باشي بلك ما عرفش شير الكابت هيفاعش لو شيرتنا بعض هنخرط مع بعض عايشين بس اه عايشين اخوة كينا على فوق والله على فوق لا اتجارة بيننا ولا اموال بيننا ولا علاقات بيننا ولا مجملات بيننا حتنا نعملنا فرح يا اخوان الفلوس بدعة ولك طب ما يمكن يا اخ حد يعيد حد لا لا بجد هنقعد ده ولو عندنا خلاص احنا عملنا انجاز في العالم ان احنا منعنا المرور خلينا نقدر نقعد عسل ويبقى حاضر فالاصبح ايه علاقات حتى الافراح يقول لك احسن حاجه فرح على يا اخي سبحان الله بيبس وخلص هم. وحتى اللبس بقى مقاطعه بيبس وبر مش لبس خلاص الناس يبصوا في حاجة نفى ولا جاينا عز. حتى جاي حتى والمحضر يبقى يا اخوانا الموضوع ان احنا فرغنا الدين من المحتويات وكان مرة في الزنقه عاده في حفله عقيقه قلت لهم مفيش في الاسلام مناسبة إلا وفيها اكل تخيل ده مفيش مناسبه الا وفيها اكلات وادك ولح هو حد اكله من هاتي الموجود وده ويعلم نقول الا رب الموجود سبحانه وتعالى هو بس اللي هو الموجود بيقول لك يا عم ده اخر الموجود ده راجل صح يا اخي الموجود طب ايه جيب له اعز عندك عشان صحته هو ده الوفاء للصحبه ان تعطيه اشه والذ واعز عندك ما خدنا نقول ايه الشافعي كان بيندم علشان ايه علشان علشان ما فيش قد يقرب بيه صاحبه وكان الشافعي كذلك له صاحب شوف النصيحة بقى له صاحب قوه وامين في السر معلش شويه يا معشرك وكان رحمه الله في مصر صاحب محمد بن الحكم الشاذلي بيقول ما حدب إلي المدفى في مصر إلى محمد بن حكم محمد هذا كان مستعدا ليكون نائب الشافعي بعد موته ويتولى هو المذهب فلما حضر الشافعي الموت ارتفى الناس حوله وجاء محمد صاحبه فكان يقفض امامه مرة بعد اخرى. عشان يشوفه يختاره وليا لا. فقالوا من تختار يا امام? قال وهل يصبح لهذا الا ابو اصحاق البويطي اكرمه الله. فترك محمد نذهب الشافع. وتحول الى المالكية. بس مشكلة دي. بس شفينا حبي هذا. وإلا محمد هذا مع هذا لما يوصي بالمذهب أوصى لغير شنجي أمانة شنجي نصيحة واحد إخوانه مرة تولى مرة في عراق السيدين بالعراق يعني أمير على, على, على محافظ أو كذا فلما تولى الإمارة تغير في خطاته والشافعي أرسل إلي خطابا ينصحه الإخوة في الله فيه أنه باقي منصب تغيره انت بقيت حاجة والنهار دا قلنا قد قل يتغير على موصب لا يستحق وزير او مدير او معرفش كذا ما قيمة هذه المناصب كما قيل علاء الشاعب وغر ما يبقى وداب دائم ان المناصب لا تدوم طويلة مناصب زائلة ويبقى الحب ويبقى الود بين المؤمنين فتغير برضو بعض الاختار لان تغيرت فعت برض مازال تغيرت مازال لما زاره رأاه على غير ما يخرج فأرسل له خطاب لزالة وضعه جميلة جدا وفيها من الفخ ما فيها قال اذهب فودك من فؤادي طالق أبدا وليس تلاق ذات البيت فإن رحويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لي على فنتين وإن أبيت أتبعتها بمثالها فيكون تطليقين في حيضين وإلا أبكت بينة ثالثة لا تغني عنك إمارة السنين قل خالبانا ودك من فؤاد طالب وفقه با بس تلق, تلق رجعي ماذا ايه؟ انا رعا ويتك انا عدت يعني انها تطليقتي بمحبك لي على ثنتين لك اتنين لسه معك فرصة كمان وان اميت اتبعتها بمثالها تلخى كمان فيكن تطليقين في ايه؟ في, في حيضين يعني في كل واحد فحيضة اتلخ سنة من ثلاث بجع كمان يابينك توقع بعدين ذكبت امبينته يعني اخ حتى تبقى اتلقى بانية لم تغني عنك مرد السيدين. لكن ما اجلت مني والله لن تغني عنك الامارة. ولن تغني عنك الولاية. ولن تغني عنك الوزر والرئاسة. لكن فقد يقفلنا منه. فقد فقد صحبة الصالحة. طالي مولانا. حسنا يا جديد. وفاهم بشكل جديد وحفا. ان شاء الله. رحم الله شكرا وحفا. قل يقفلنا ان شاء الله. فهنا يا اخي نقول يا جماعه للصاحب طب يا اخي الفاضل اذا كان الوفاء للصاحب واجب علي فربنا امر بها وقال والصاحب الجنب الصاحب بقى ليه اللي نازل فيه عارف ايه كده عارف 100 اللي نازل فيه كله كل المجوزين لازم لازم، بلك واحد غير مسلم، حد تخلص. إلا لا إله إلا الله محمد الرسول الله. أشج وأشج معه محمد الرسول الله. ورب هو رب ورحمة الإسلام. اتفق العلماء في الأخبار. هي لازم أصحاب الجمل في القرآن، أصحاب الجمل. والله الكلمة نفسها في بان هو أول أصحاب في الوفاء. الناظر. إلا الإنسان وافي كل الأصحاب إلا صاحب للبيل وخشي البيل يقوم للحرق أما خشي فالأكل يقوم بالسلام عليكم هنا بالسلام عليكم حرب عليكم دمارهم عليه الجيش كل يوموا الأكل وشوفوا النوموا خلاص وحتى النوم زى اللي حدثة بوزرع قلتك إذا أكل داف الاف وشرب الشتاف وتجعل إيه؟ التاف مش حق حقها مضيعك تواخد بالك طيب وبعدين صاحب الجنب جنب يا انا صاحب ان تكون وفياً لزوجتك شبه نبعه والسلام يعلمنا زيان تعلمنا سيدة خديجة موت ويجوز بعدها عشر نسخ عشضا بيها فتر قبام هالة اختفالية هو سيدة عائشة فارتاع لها وبعضهم يرتبها فرتاح لها تخيبها ارتاح للطرب وارتاح شعر بهيدة وقال اللهم هذا اللهم هذا بانتظر ترقضها اخت خبيبة اول زوجة وفت لها ووفت لها صلى الله عليه وسلم تأتي امرأة تعجوز العشاء مشهد تجوح لنا تعجوز العشاء حيث مسلم تقول دخلت عليه امرأة عجوز فقال من انتي خبت قالت انا جثاماً مزنية يا رسول الله كل فتح لها مسرعاً وأجلسها بين يديه قال أنت بل أنت حساناً مزنية أنت حساناً مش جثام. بيقول يقول لي اسمي فيه الحسن والجمال والوخار كيف أنتم كيف صرتم بعدنا كيف كيف كيف كيف كلان؟ كيف كولان ايش تعد كذا مع امرأة عجوز قول انها كانت تأتينا اياما خبيحة وانا صدفة العاشف دي مجاز في مالا واحد اتجوز على مراده قولي خلطت مدهل ايه اقفرق عن ايه الاسلام قولي جديدة بقى لاني قلت شقائي عنها ما انت كيلة خلاصة انت كيلة غير وافي حتى عندي جديدة ولو مات المرأة اتجوز غيرها لا تنسى وفاك للأولى بل انه شفنا في, في العصر العباسي يقول ده خرج عبد الملك مرة على القبر فرأى امرأة جميلة على قبر زوجها يقول من نعى فنظر اليها امير المؤمنين فاستحسنها فعرف اللي معاه يريد زواجه زواج الزوجه منها فلولا هل لك في امير المؤمنين والله مبارك وتريس وامير المؤمنين يعني خير الدنيا والاخره والله وتنظر شيء الى قبر زوجها وتقول امتى اسالامي عن هوايه فانه بحر ماء هذا القبر يا خديال واني لا استحيه والتراب بيننا كما كنت استحيه وهو يراني يا سيدنا الغريب قل لا المؤمنين ولا خيفه المسلمين ده ده بحر ماء القبر ده هو هوايه دالي ما عمله في التراب بيننا؟ كما كنت يا صاحب وهو يرأى لي سيدة يعني فطير المرأة العزيز كان كما يقول لغلماء أبوها خليفة وجدتها خليفة وزوجها خليفة وإخوانها الأربعة خلفة شو كنت عمد الزين؟ جدها خليفة ورد الحكب أبوها خليفة عمر عايز خليفة اخوانا سألنا نلعب مالك ولا ده مبقى اربع خلافة. ولما سيد عمر دخل بها او دخلت عليه في يوم العرس يعني يقول كانت محملة بالذهب. والذهب يحمل معها. حتى قالوا كان الذهب الذي كان معها يشبع شعبا من الجياع في ذلك الزهب. وذهبا مش مش افساد خلي بالك ذهب البيت. هنا هم اغنياء اصلا بلهم هي اساسة بعدين سيدنا عمر قال لا بقى اولين فتا عدى الزهب فرد الزهب كله اللي تغير المسلمين فخاسم بيت المال صعب عليه الوضع اقبلوا بس لا وحدي لا على عم سيدنا عمر درجع في قرار يبقى جايز رجل مستفع رجل امين ده امني لابد المال ولو هو اصلا زهابها ملكة تبقوا بعدين هذه الأمر طبعاً قولتها المستطيله بعد أشهر فمات الأمر العظيم فإن مرأة أعد لسه بعد الموت لتخزمة النال جاء بالذهب وقال سيبتي هذا ذهبك هذا خنيك هذا من ككي لك في مكان لما أمر الأمير وقد أعدته إليك في ذلك اليوم فقالت انطلق بالذهب إلى بيت النال من هي؟ المرأة من أفوالنا هي غمر وقلنا أفوها وأبوها وبيتها وأفواتها حتى قال الشاعر بنت الخليفة والخليفة جدها زوج الخليئة أخت الخلائف والخليفة زوجها بنت الخليفة والخليفة إيه جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها قالت عد بالمال إلى بيت المال قال كيف وهو لكي قالت والله ما كنت اطيع. عمر حيا واعصيه ميتا ابدا. انظر للوفاء. الوفاء الزوجة لزوجها. وفاء الزوج لزوجته. ابو سلمة ومسلمة. سلمة تقول كنت مرأة غيرا. يبت المسلمة. لو لتقدم والذكر ليها فابل. وعمر فابل. وفلان فابل. والنبي تقدم اليها بقى خلاص. دي اقضى بس اشترك او صدق اني بيع واني ذات سن وعندي عيال يا رسول انا امرأة عندي بيئة وانت عندك لسكة الغيالة واندي احسن لزبي معهم سن البيئة وعندي عندي يقول لها عيالك هم عيال وسأدعو الله من يؤدي تغيراتك وانا افسن منك خلاص ادعو الله غيراتك فعند عمر بسلمة وزي ما تقول وقت وقت احاديث يعني. كانوا بعدين. ام سلم قعد ابو سلم قبل ان يموت ابو سلم اصيب في اخر. واشتدت اصابته. كان بيت وفاء حتى في الهجرة. شوفنا ام سلم في مكة. وسلم عند اعمامه. وهي عند اهلها. وابو سلم في المدينة مكتو عاما على هذا الحال. ولما هاجروا بقى ابو سلم جاب بعد وخر. فقيت لعاهدني ابا سلم. اذا ميت لا انكح رجلا بعد، واذا ميت لا تنكح امرأة بعد. طبعا الامرأة فيوض. حتى بعد الموت. عايزها لتجوز اه? جوز عليه. يقول لها اعاهدك على انك ورد بقى بعد واحد. اعاهدك ام سلامة. على مك اذا ميت قبل والله لن انكح امرأة بعد. واذا مدت انا قبلك فتزود ما تشعيد من فكان أوفا منها سبحان الله والنبي صلى الله عليه تزوج منها تزوج الموسى لما وكانت في هذا الخير العظيم للمسلمين والله يوحي في يوم الإثنين والخديبية والمشوره عند أهل بها فلتج الله الجن بهذه المشورات العلماء الصحابة في الفتوى بالذات هنا خلنا. هنا هي صلبة هل من الوفاء ألا ينكح الرجل المرأة بعد مرده مراثيه والعكس ليس هذا من الوفاة خلي بالله كله النهار ده الأسف كثير من النساء يقول لك ما كورس بعد راضي الأقل لو فعلت هذا ليست آثمة وإنما ليس من الوفاء قد تنكح بعده وتكون من ال... من الوفيات جد سبحان الله ده سيدة اللي هي زوجت الذو... الشهداء مين يا أخواني المسبقات دي يا الشهداء مين حد عرفها هسابي انت وميز خير سألت بغيس أهو بكر السديق وطلحة والزرير والكثير تزوج إخزائي بنت عميس وعليه ما بيطالب وغيره وغيره وغيره ما سمى ضد الشهداء رضا ضخها بالشهداء كثر تزوجوها كانت من أوفى الناس وإنما تزوج بعد مرأتك وزوج هي بعد الوفاء في أن تنسى حقها عليها ولا تنسى هي ولا تنسى هي حق أيضا عليها وان تنكرها بخير. وان تدعو لها دائما. فدي اخوانا هو الوفاة. لكن لو مرامة بقى... هي, هي, هي في حلم هذا. ورأينا نساء الله وفيات تثير جدا. مكثوا بعد ذلك ربه ابنائه. و... وننقل هذا, هذا المدرسة وهي ان شاء الله بهذه الوفاء العظيم يزيدها ربنا جل الله. يا اخوانا لا يقضح هذا في لكن. نرى ان كثيراً من الناس كثير من الناس يعني كأنه ينتظر موت المرأة تواخدالك اول ما تقع ويقول ربنا ذكر يا خمد لله ادور بعضاً استهدني تواخدالك فلا اصدر يبحث من الاول يوم ولا دي حتى تسكن القرآن يعني ينهى ان تخطب المرأة المعتدة اللي فيها عدتها إلا ان تقول قولاً ايه ايه معروفاً ويقول لك وفاءاً من الرجل وفاء لحظمة الرجل وفاءً للنبع السلام نهى الناس أن ينكحوا نساء النبي من بعده ولا أن تنكحوا من بعده أبداً لماذا؟ وفاء له صلى الله عليه وسلم لكن عليه السلام مع الصحابة يختلف جداً فابن عفان تموت ام امرأة ليه مرت منها؟ بالدليل من فتقدم عمر بأخناه له مجحك حفصة يا عمر يا اقول حاجة لي في الزواج. مش عادة اتجوز عديدة. بعد اللي. بعد رفاية حاجة في سيدنا عمر يمشي يا رسول الله. اتي يا عثمان ابن عفان. فاعرض عليه حفصة يا فيقول لها حاجة لي في الزواج. واتي يا الصديق في فيرد عليا بشيء. قل فكنت على بكرة اوجد مني على عثمان. قلت دعم يا وكرة مزاعي على مين. بس عثمان رد ان مش عايز. يا ما بكرة مانيوش حاجة. فسيدنا الله قال ألا أدلك على ما هو خير لحفصة من عثمان وخير لعثمان من عثمان يا رسول الله قال أتزوج حفصة ابنتك وأزوج ابنتي عثمان ابن عفان فابنتي خير لعثمان من حفصة وأنا خير لحفصة من عثمان شكرا فانا ولا يعني. طيب عمر طبعا الحمد اللي رفض كله والله. بقى الناج بقى هو والله. مش حد ثاني. هو بعد كلا. عمر بقى مش روباته. بقى قال لي يا عمر والله ما منعني ان ارد عليه. الا اني سمعت ان الناس لم يبقوها. فظرنت انه يريدها النفس. ولو تركها النبي لقبيقها. دي خن الوفاء الوفاء للزوج. شوف نحن في حاليس أبو, أبو زرعلك ونقول له مبرك في بعض كورس في خلالة طيبة نقول له كده هنشوف بها أنواع الأزواج وفاء الزوج وزوجة حديث يا أخوان مليء بصور الوفاء وعدم الوفاء لكن طبعاً ده عايز درس المستقبل إن شاء الله فتفي جهداً فضلها بالله ساعة عشر عشان من الخلاصية والحمد لله الدول الجهاز وذاني وفرون الدول المتارس والنفيد التلق إن شاء الله لقد بكتنا أربع جهود لحد الدرجة المثالية مشلقي عبدالله خلصنا يا أخوان يعني تعالى الله تعالى ونفس تعالى من تعالمنا جميعا من من الأوفياء للرسائل صلى الله عليه وسلم من الأوفياء من, من, الأوفياء من في كل مكان من لكل المسلمين ومسلمة في مشارك الأرض ومغالبها من الأوفياء لأزواجنا من الأوفياء لأبنائنا من الأوفياء لجيراننا من الأوفياء لأنفسنا ألا مضيعها في معصية الله عز وجل اللهم إنك عفو إن العفو فعفو عننا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عدينا Allah'ım bana kafiyeyi, muhabbül afgı ve afguana, obanı fırlama ve obanı, ilanı seyatem ve terfana ma dırak, obanı fırla, hala tejan ve zahmına zahmim kime kahmet alazdı